وأحكامه. وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي إلى ذكر بعض نواقب المسح على الخفين وبينا أن الإجماع منعقد على أن وجود الحدث الأكبر ينقض المسح على الكفين ولو قبل فوات المدة المقدرة شرعا ثم تكلمنا بعد ذلك حول خلع الخف بعد المسح عليه وهو على طهارة المسح وقبل تمام المدة هل ينقض المسح أم لا وذكرنا الحالات المتعلقة بهذه الجزئية وبقي أن نتكلم حول الناقض الثالث من نواقب المسح على الكفين فيما ذهب إليه بعض أهل العلم وهو إذا انتهت مدة المسح فهل تبطل الطهارة ويلزمه أن يخلع كفيه ويغسل رجليه أو يتوضأ من جديد أم المشهور من مذهب الحنابلة أن الطهارة تبطل بانقضاء المد وعليه أن يستأنف الوضوء أن يبدأه من أوله ومذهب الحنفية والراجح من مذهب الشافعية يكفيه غسل رجليه واختار ابن حزم رحمه الله تعالى أن الطهارة لا تبطل بانتهاء مدة المسح إلا إذا أحدث وهو ما رجحه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى ومن المعاصرين الشيخ الألباني والشيخ بن عتيمين رحمه الله تعالى الجميع وقواه من قبل الإمام النووي واختاره أيضاً ابن المنذر وهو الراجح إن شاء الله قال الشيخ ابن عتيمير رحمه الله معلقاً على قول صاحب الزاد أو تمت مدته استأنفى الطهارة قال يعني إذا تمت المدة ولو كان على طهارة ولا دليل على ذلك من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من إجماع أهل العلم والنبي صلى الله عليه وسلم لا انتهاء الطهار فإذا تمت المدة والإنسان على طهارة فلا تبطل لأنها تثبت بمقتضى دليل شرعي وما تم أو لأنها ثبتت بمقتضى دليل شرعي أي هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي وما تم بمقتضى دليل شرعي فلا ينتقض إلا بدليل شرعي ولا دليل على ذلك والأصل بقاء الطهار وفي مسألة نقد الوضوء عندنا أصل الصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو قوله في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فلم يجب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء إلا على من تيقن سبب وجوبه ولا فرقا بين كون سبب الوجوب مشكوكا فيه من حيث الواقع كما في الحديث أو من حيث الحكم الشرعي فإن كلا فيه جهالة هذا جاهل بالواقع هل حصل أو لم يحصل يعني انتقب وضوءه أو لم ينتقب من جهة خروج ريح أو عدم الخروج وهذا جاهل بالشرع هل يوجبه أو لا يوجبه في مسألة إيه انتقاض الطهارة بفوات المدة أو بانتهاء المدة هل في الشرع ما يجب عليه أن يتوبأ أو ليس في الشرع ما يجب عليه أن يتوبأ فهو بين وبي ومثل هذا حكم حكم الآخر اللي شاكك هل خرج منه شيء أو لم يخرج والشرع وقاعدته المتفق عليها بقاء ما كان على ما كان وهو كان طاهرا فيبقى على طهارته حتى يستيقن وجود الناقد سواء كان الناقد حدث أو كان دليل شرع حدث أو دليل شرع وما لم يوجد هذا ولا ذات فالأصل بقاء الطهار قال فالحديث دل على أن الوضوء لا ينتقض إلا باليقين وهنا لا يقين فلما العلماء حتى اختلفوا يبقى ليس هناك إيه إجماع يبقى لا يوجد يقين وعلى هذا فالراجح مقتاره شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا تنتقض الطهارة بانتهاء المدة لعدم الدليل انتهى كلامه رحمه الله وهو واضح وظاهر في ترجيح ان الطهارة لا تنتقب بانتهاء المدة إلا إذا أحدث بمجرد انتهاء المدة ويكون النقض الحدث وليس انتهاء المد ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت وقت لإيه وقت للمسح ولا للنقض وقت للمسح إذن الأحاديث ليس فيها تعرض للنقد بالمرة إنما هي مدة محددة أو مقدرة شرعا يؤذن للمرء بالمسح فيه فما لم يحتج إلى مسح فالأصل بقاء الطهار احتاج يمسح نقول له لا انت أحدثت فلا تمسح بعد فوات المد يبقى الحديث متعلقة بالمسح وليست بالإيه بالنقد طيب هذا فيما يتعلق بالمسح على الكفين بقي أن نلخص القول في المسح على العمامة والجبير حيث تعرض لهما الشارح رحمه الله تعالى ضمن ما يأخذ من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه إلا أنه جعل للمسح على العمامة توقيتا كالمسح على الكفين على ما هو المشهور من مذهب وإن كان الراجح خلافه كما سيأتي إن شاء الله وقد قال بجواز المسح على العمامة الثوري والأوزاعي وأحمد وقال ابن حزم رحمه الله في المحلة مجلد واحد صفحة 303 وكل ما لبس على الرأس من عمامة أو خمار أو قلنسوة او بيضة او مغفر او غير ذلك اجزأ المسح عليه المرأة والرجل سواء في ذلك لعلّة او غير علّة يبقى المعتبر عند أبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى هو وجود الغطاء دون وصف لهذا الغطاء المعتبر غطاء الرأس وصف الغطاء ليس معتبرا عنده ولهم أي للقائلين بجواز المسح على العمامة عدة أدلة خلافا لمن قال بعدم جواز المسح وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية يعني الجمهور على عدم جواز المسح على العمام ولهم في ذلك تفصيل سيأتي ذكر إن شاء الله من أدلة المجيزين ما رواه مسلم في صحيحه عن المغيرة ابن شعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الكفين. اعترض على هذا الدليل بأن الفرض مسح على الناصية وان مسحه على العمامه فمن اجل سنه الاستيعاب ولو ترك المسح على العمامه اجزه اما لو اقتصر على المسح على العمامه ولم يمسح شيئا من راسه لم يجزئه واضح هذا الاعتبار جمهور قالوا لا ان النبي هنا جمع المسح على الناصيه وهي بعض الراس وأكمل على العناب ومسح بعض الرأس عندهم يجزئ فمسح الناصية وحده هو الفرض. وأما إرادة الاستعاب فهي سنة لا تؤثر على وجود مسح هذا العضو أو عدم وجوده نعم. وأجيب بأنه ثبت المسح على العمامة دون ذكر ناصية نتكد هنا وأجيب بأنه ثبت على العمامة يعني المسح ثبت المسح على العمامة دون ذكر ناصية كما سيأتي ولم يثبت العكس ثبت المسح على العمامة دون ذكر ناصية دون العكس إن النفس صلى اقتصر عليه على مسح الناصية. سواء كان مكشوف الرأس أو مغطى الرأس. أي لم يثبت انه اقتصر في مسحه على الناصية دون العمام فческиف يعلق الحكم بت ما لم يثبت اصلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ثابت عن رسوله وسلم انه مسع على العمام وحده وثبت انه مسع على الرأس كله ولم يثبت قط انه اقتصر على الناصية فكيف يعلق الحكم على ما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسح الاذه؟ ناصية والاكتفاء بها و في ما فعله من ثبوت المسح على العمامة وحدها هل هي ناصية من الوجه او من الرأس لا هي ناصية الرأس ليس ناصية لا المقصود, المقصود بالناصية ناصية الرأس اول الرأس يعني اذا اطلق مش الجبعة لا مش الجبعة الجبعة ما لهم من الرأس تكلم في ناصية الرأس بداية الشعر ايوه نعم قدر <تصفيق> <تصفيق> الاستطاعة الشيخ زكي أعطني السؤال وأجاب عليه وبسأله على الأخ بيقول أرجو من أن تمثل لنا قدر الاستطاع الشيخ زكي قال أقول له من التمثيل حرام الله نستعلم حاضر إن شاء الله يبقى هنا الناصية لو افترضنا إن دي عمامة الناصية يعني الجزء المكشوف من الرأس هكذا فهو قالوا ان النبس صلى الله كان بيمسح على الناصية والعمام الجمهور قالوا ان المسح على الناصية واحده ده ايه؟ جزء من الرأس وقالوا ان مسح بعض الرأس يجزئ لان او لان من في الاية مسحه الباق في الاية مسحه برؤوسكم تفيد الطبعيض وذا اتكلمنا فيه قبل كده وقلنا قول عامة اللغويين على ثلاث ذا فهنا بنقول ان ثبت ان النبس صلى مسح على الرأس كلها مقبلا مديرا كما في حديث عبد الله بن زيد وهيرو ومسح على العمامة وحدها وهذكر الاحديث الان ولم يقتصر على مسح الناصية فاللي قالوا بان الاقتصار على الناصية وحده يجزئ يحتاجون الى الى الدليل وكيف يعارضون الثابت من مسحه على العمامة وحدها وفي هذه الحالة بيكون النفس سلم أو بتكون العمامة سابغة يعني مغطية للرأس كله فإذا ثبت أنه سسلم اقتصر على المسح على العمام ولم يثبت أنه اقتصر على مسح الناصية وحدها فكيف تجعل الناصية هي الفرض والمسح على العمامة مجرد سن والعادة أن البعض يتبع الكل وليس العكس قاعد عندنا إن من الحكم للأغلب البعض يتبع الكل فالنصيدية إيه؟ بعض الرأس والعمامة تمثل أغلب الرأس فكيف يتبع الإيه؟ الأكثر الأقل العكس هو الصحيح نعم والعادة أن البعض يتبع الكل وليس العكس والحكم للأغلب والعمامة أغلب الرأس بلا شك ومنها من أدلة المجيزين ما رواه البخاري عن عمر بن أمية رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه فلم يتعرض هنا لذكر النصير ومنها ما رواه مسلم عن بلال رضي الله تعالى عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار والخمار هنا هو العمام والخمار هو عُبِّر عنه بالمدلول اللغوي من خمر أي غط نعم وحديث ثوبان رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب أي العمائم والتساقيين وسبق ذكر هذا الحديث فهنا أيضا يمسح على العصائب دون اشتراط تشف شيء من الرأس والإكمال على العمام ففي هذه الأحاديث الثلاثة المسح على العمائم وحدها دون الناصية وهو ما أشرنا إليه آنفا وثبت المسح على العمامة من فعل أبي بكر وأنس وأبي أمامة وصح عن عمر رضي الله تعالى عنه قوله إن شئت فامسح على العمامة وإن شئت فانزعها ولا تفير إلا في الإيه؟ في الجائز لا تفير إلا في الجائز فلو كان المسح على العمامة لا يجزئ ما خير الفاروق رضي الله تعالى عنه قال ابن المنذر رحمه الله تعالى لو لم يثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أي في المسح على العمامة وجب القول به لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عن جميع الصحاب ولا يقال إن عمر رضي الله تعالى عنه كان لا يمسح على العمامة لأنه ربما اختار الأفضل من وجهة نظره أو لعله لم يقف على هذه الأحاديث والحديث حجة على الجميع ودعوى النووي رحمه الله تعالى أن الأحاديث التي ذكر فيها المسح على العمامة فقط وقع فيها اختصار هذا كلام النووي يقول إيه إن اللي حكوا عن النبي صلى الله عليه وسلم اختصاره على مسح العمامة فقط وقع فيها اختصار وهذا ظن لا يليق بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أدرى الناس بمقتضى اللغة ومدلولها والأصل عدم الاختصار يعني تصور مثلا أن أنس رضي الله تعالى عنه لما يقول لا ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا عن رسول الله أني سمعت نفس المسلم يقول من كذب علي متعمدا فليلج النار أو فليتبوء مقعده من النار يعني هذا الخوف كان يحول بينه وبين ذكر الحديث اصلا فهل يتصور انه يختصر الحديث بما يعارض دلالته اللغويه هذا مستحيل في حق في حق الصحاب فان قال قد يكون الاختصار مما بعد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فهدف الحقيقة طعن في أمانة الأم وعدالة الرواه الذين هم نقلت هذا الدين صح ولا لا ولو فتحنا الباب أمام كل قائل أن يقول إن الحديث فيه اقتصار أو إن هذا فعل ولم ينقل يبقى هنا لا قيام للدين بالمرة الأصل بنقول أن الله عز وجل وعد ووعده حق بحفظ هذا الدين وهذا الدين حفظ بماذا بأمانك وعدالك ناقليه فلو شككنا في أمانته ولو شككنا في حفظهم يبقى ضاع الدين من أصله ولا لا لكن هي القضية أحيانا ينحرف الفكر بالمرء اتباعا للاعتقاد قبل الاستدلاب يعني هو الآن طيب جمهور أهل العلم على كذا فكيف يتصور غفلتهم عن هذه الأحاديث؟ القضية ليس قضية غفلة ولكن كما قلت من قبل إن الخلاف الواقع بين العلماء المكتهدين له مبررات ومسوذات لكن نحن متعبدون بالدليل ولا بالقول؟ بالدليل, بالدليل والدليل والدليل والدليل وعندنا الآن أدل لأن الصحابة يقول النبس لمسح على العمام والصحابة كانوا يروون دقائق أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا لا؟ يعني لو جيت مثلا تنظر في حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها وسيأتي ذكره إن شاء الله في غسل النبسة سلم تجدها بتذكر كل دقائق فعل النبسة سلم من أول ما غسل إيديه ثلاث ثم بعد ذلك غسل مذاكير ثم دلت يده بالحائق ثم, ثم يعني الصغيرة بتنقل قبل الإيه؟ الكبير ولا شك إن تعمد كشف الناصية يثير الانتباه ولا لا فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعمد كشف الناصيه ليمسح عليها ويتمم على العمامه لا نقل ولو في حديث واحد المغيره رضي الله تعالى عنه نعم. نقل ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصيه والايه والايمان هي الحاله دي اللي شافها المغيره يعني كل نقل ما راى المغيره نقل ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصيه والعمام فده نفهم منه ايه النص النصية كانت مكشوفة فمسح علينا بسلم وأكمل على العمام طيب اللي نعله أن مسح على العمامة فقط نفهم منه إيه أن العمامة سابقة لم يبقى من الرأس شيء فاتفى بالمسح على الإيه على العمام وإذا كان المسح فيه نوع من التخفيف وإن العمامة نابت أو قامت مقام شعر الرأس فلماذا يشترط كشف جزء من الشعر وهو مغطي للبشرة اصلا هي إيه الفارق بين شعر ساتر للبشرة وغطاء ساتر للبشرة؟ المطلوب مسح إيه؟ مسح الرأس والشعر ساتر للرأس وجاز المسح عليه كما لو كان شعر الإنسان كثيف أو غيره لا يتصور أبداً وصول أي شيء إلى البشرة فهما ده غطاء وده غطاء كما ذكرناه في النواق اللي قالوا ان اللي في نواقر المسح على الكفين وشبهناه براجل مسح على شعر رأس وحلق اذا القضية هنا ان المسح تكفيف ولا يتصور مع التكفيف ايه مثل هذا التعقيد انه لابد ان هو يرجع العمامة الى الخلف او يكشف شيء من الرأس او كذا ولو كان حصل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم اما ان يبينه لو كان هذا لازما اما ان يبينه بالقول لأن العادة جارية بإيه؟ إن عمامة العربي العمامة اللي لا أظنه أحداً الآن يلبسها سابرة الأصل نعم تكون تقريباً وصلة إلى حتى الحاجبين لأنها تكون مجدودة من تحت الرأس ونحو ذلك فالحاصل ان لو تعمد النبي صلى الله عليه وسلم كشف جزء من الرأس لا انتبه لذلك نقلته أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وحدثوا به فالأصل عدم الفعل حتى يثبت واحتجاج المانعين بأن الله عز وجل أمر بمسح الرؤوس وحقيقته تقتضي امساسه الماء ومباشرته والعمامة ليس رأسا وماسح العمامة غير ماسح برأسه فلا تجزيه الصلاة قالوا ايه ان ده مسح على العمامة مش مشح... ليس ماسحا على الرأس وجيب عنه بان مسح الرأس لا ينافي اثبات المسح على العمامة بدليل اخر كما ان اثبات غسل الرجلين ليس منافيا لاثبات المسح على الخفين هذا لو سلمنا بأن قوله تعالى يعني احنا بنقول إيه في البزعية الماضية إن لو سلمنا جدلا بإن الإنسان لا, يكو لا يكون ماسحا على رأسه إلا إذا مسع على الإيه؟ على الشعر أو البشر لو سلمنا إن دا معنى الماسحة وطيب وتبت الدليل بالمسح على العمامة فكأن دا أمر منفصل عن هذا أو إن الأصل المسح على الراس إلا ان الدليل أثبت جواز المسح على الإيه؟ على العمام قل هذا لو سلمنا بأن قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم لا يشمله المسح على العمام إذ يقال لمن قبل رأس غيره فوق العمامة قبل رأسه ولا لا؟ لازم تكشف رأسك عشان قبلها؟ أممكن راح يقول له لازم تحلق شعرك عشانها <تصفيق> أهي اللغة وهذا مدلات اللغوية يعني وكذلك المسح على العمام يعني لما واحد يقبل رأس واحد أو يقبل عمامة واحد وقال دا قبلت رأسه طب كذلك هيقول إيه أنا مسحت رأسه نعم والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين لكلام الله تعالى وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة ومسح الصحابة أيضا وهذا يدل على أن المراب من الآية المسح على الرأس أو حائلة. نعم وضح الكلام في مسألة العمامة كانت طولت الكلام فهي شويل أنه طبعا ده قول الجمهور يعني أئمة الثلاثة على عدم إيه؟ جواز المسح نعم وهل خمار المرأة له حكم العمامة طبعا نقصد بالخمار ايه هنا اغذاء الرأس نعم الظاهر أنهما سواء سواء كن إننا الخمار داخل في العموم اللقظي من جواز المسح على العمامة أو أنه مقيس عليها بجامع أن كل منهما غطاء أو غطاء رأس يشق نزع على فرض ثبوت هذا الشرط أو القيد على ما سيأتي بيان يعني إحنا بنقول إيه الخمار ده إما إن عمامة او بمعنى العمام او يقص عليه لان احنا ذاما ذكرنا حديث بلال رضي الله تعالى عنه إيه؟ انه بسلم مسع على الخفين والخمار الخمار هنا بمعنى ايه يبقى كأن الخمار عندهم والعمامة بمعنى ايه بمعنى واحد دا الكلام الاول انه وداخل في العموم اللفظي لكلمة عمام او على الأقل القياس على العمامة بجامع إن العمامة ساترة للرأس والخمر أيضا إيه؟ ساتر للرأس نعم. وفي مصنف ابن أبي شيبة من طريق الحسن البصري عن أمه عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تمسح على الخمار وأما ما رواه البيهقي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا توضأت تدخل يدها من تحت الرداء تمسح برأسها كله فليس فيه ما يعارض القول بجواز المسح على الخمار نفس التعليل الذي عللنا به فعل عمر رضي الله تعالى عنه المتقدم هو عمر. هو عمر لا لا ابن عمر هو ابن عمر السنة قرأتها الأول عمر لا هو ابن عمر رضي الله تعالى عنه هناك صبح الماضية ولا يقال ان ابن عمر كان لا يمسع على العنام هنا ايضا بنقول فعل ابن عمر فالحاصل ان الانسان قد يختار لنفسه الافضل والاحوط لكن ليس معنى ذلك ان ما عدا هذا الفعل ليس ايه ليس صواب نعم ومعروف ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان له في مثل هذه الاحوال يعني ملاش نقول تشددات احتياطات زيد احتياطات زيد ذلك ايضا ممكن تكون عائشه رضي الله تعالى عنها دخلت في هذا الايه في هذا المجال والقول بالجواز هو المشهور من مذهب الحنابلة ورجحه ابن حزم رحمه الله خلافا لمذهب الجمهور لان اذا كان الجمهور بيقولوا بعدم جواز المسح على العمامه إلا بشروط يعني سياتي ذكرها اذا ان باب اولى ان يقولوا بعدم جواز المسح على الخمار وهل يشترط في العمامه أن تكون محنكه او ذات ذؤابه طبعا المحنكة اللي هي مجدودة من تحت الحنك أنا مش عارف يعني الحيزين اللي طبعا هتكون بالشكل ده نعم هي طبعا هتكون مشكلة بس مش عارف اللي ليه الله يعني بتكون هذا الوصف كده أنا عملها طبعا هي صوري يعني فعل صوري امة من هنا دخلة من هنا هاي دخلة كده مش مش كده من هنا وبعدين دي بتكون جاية <تصفيق> استنى بس المشكلة. مش مش كده مش عزيني بيع وقت كده تتربط الاوربوتها وخلاص عشان ايه الوقت من هنا كده وبعدين بتشد من تحت الحنك كده طبعا بتجيب الودن معاها كده, كده هوا زي ما نعمل كده او من تحت يعني اما ان هي اما ان هي تيجي على اخر الفم او من تحت وبعدين ترجع طرف منها يدخل وينزل ايه كذؤابة من وقت هي دي العمام الشكل الصعب ده آه هي ده اللي ايه اللي قصد بها ده, ده, ده اللي هي مجدودة من تحت الحنك وليها ايه ولها ذؤاب المشهور من مذهب الحنابلة اشتراط ذلك لأن المسح الجائز كان على عمائم معهودة وهي عمائم المسلمين وصفتها أن يكون تحت الحنك منها شيء يعني قاله إيه اللي قالوا أو نقلوا عن النبس صلى الله عليه وسلم إن هو مس على العمامة مسع على أي عمامة كل ما يشمله اسم العمامة لو ما يعتم به الإنسان يعني يكون فوق رأسه كالعمة أما إيه قالوا لا إحنا بننظر ليه العمامة في هذا الوقت فهما لما قالوا العمامة قصدوا عمامة معينة نعم آآ قال ابن قدامة ومن شروط المسح عليها أن تكون على صفة عمائم المسلمين بأن يكون تحت الحنك منها شيء لأن هذه عمائم العرب وهي أكثر سترا من غيرها ويشك نزعها ولأنها إذا لم تكن محنكة أشبهت الكوفية نحن نقول لها ليس الكوفية لندنان الكوفية غير الكوفية اللغوية الكوفية اللغوية هي الطائية إنما اللي إحنا بنحطها على الأبيت نديت معرفش اسمها إيه تلفع ماشي <تصفيق> رفش اسمها في اللغة يعني والكوفية لا يمسح عليها فتذلك غير المحنك هيأت الكلام إن شاء الله في المسعى للكوفية قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط رواه أبو عبيد وقال الاقتعاط ألا يكون تحت الحنك منها شيء طبعا يعني لو ثبت الحديث يبقى كل العماء من الناس بتلبسها النهاردة غير ايه اه وانظنوا انها سن وروي ان عمر رضي الله تعالى عنه رأى رجلا ليس تحت حنكه من عمامته شيء فحنكه بكور منها وقال هذه الفاسقية يعني التي ليس لها ايه تحنيب ليس فيها تحنيب فامتنع المسح عليها للنهي عنها يعني شيء منه عنه يبقى من باب أولئ منه قال المباركفوري في التحفة وأما هذه الشرائط التي ذكرها ابن قدامه فلم أرى ما يدل على ثبوتها من الأحاديث الصحيح وأما ما روي عن النبسلم أنه أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط فلم يذكر ابن قدامه سنده ولم يذكر تحسينه ولا تصحيحه عن أحد من آئمة الحديث ولم أقف على سنده ولا على من حسنه أو صحها فالله أعلم كيف هو طبعا أبو عبيد ذكروا على سبيل التمثيل لبيان معنى إيه؟ لغوي وطبعا أهل اللغة لا يتلثون كثيرا بصحة الخبر من عدمه نعم. والأقرب إلى الصواب ما قاله المباركفور رحمه الله لأن الإذن بالمسح ورد مطلقا فلا يجوز تقييده إلا بنص أو إجماع وقد بيّن ابن تيمية رحمه الله تعالى أن التحنيك ليس لمعنى خاص بالعمام بل كان للحاجة إليه يعني إيه؟ يعني من أكبرش نقول إن العمام لا تسمى عمام إلا إذا كانت محنك إنما كانوا بيتحنكوا له أو كانوا بيلبسوا عمام محنك لماذا لأنهم مثلا يركبون الفرس ويسرع ربما يسرع بهم الفرس في أيام مثلا شديدة الرياح أو نحو ذلك فتقع او تطير العمامة من فوق رؤوسهم أو نحو هذا فلأجل هذا كان لإيه؟ شدها من تحت الحنى مش لمعنى فيه العمام العمامة هي إيه؟ ما يسطر الرأس أو ما يشدها هنقول ما لش هنقول ما يشد على الرأس التحنيك ده أمر زائد للحاجة وليس لإيه؟ لأن العمام لا بد أن تكون محنك هذا كلام في غاية في الدق قال آه والسلف كانوا يحنكون عمائمهم لأنهم كانوا يركبون الخيل ويجاهدون في سبيل الله فإن لم يربطوا العمائم بالتحنيك وإلا سقطت ولم يمكن معها طرد الخيل ولهذا ذكر أحمد عن أهل الشام أنهم كانوا يحافظون على هذه السنة لأنهم كانوا في زمنه هم المجاهدون وذكر إسحاق بن رهوي بإسناده أن أولاد المهاجرين والأنصار كانوا يلبسون العمائم بلا تحنيك وهذا لأنهم كانوا في الحجاز في زمن التابعين لا, يجاه لا يجاهدون ورقص إسحاق وغيره في لبسها بلا تحنيك انتهى كلامه من مجموع الفتاوى مجلد 21 صفحة 187 هذا الكلام بالفعل يدلنا على ضرورة الوقوف على واقع حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحامل على فعله ونسبق ان اشرت الى هذه الجزئية ان بعض اخواننا لما قرأ ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامه سوداء فتصور ان لبس السواد. على الرأس سنة. وبدأنا نجد طوائي على سوداء وعمائم سوداء والكل غفل عن إن هذه واقعة عين لها الحامل عليها أو السبب الحامل عليه هو إيه؟ هذا يجاهد ومعروف طبعاً الجهاد والغبار وكذا وكذا يناسبه الأضيب عن الأسود بقول الطبيعة أو الأضياء الطبيعي يعني أنت ما تكون مسافر سفر طويل بتبحث عن ايه؟ عن ثياب غمأة ده وضعه طبيعي حتى ولو كنت في الصيف بتبحث عن ثياب غمأة تقول تتحمل الصف هو ده بالضبط سبب لبس العمامة السوداء ولا يقال أبداً أن لبس الأسود سن كيف وقد دع النبي صلى الله عليه وسلم إلى لبس؟ وأمر بتكفين في الموتى في وكذا وكذا وكذا يبقى نيجي نلبي، يبقى نخلي العمامة سودة حتى ان والله انا انظر الى بعض الاخوة عندما يلبسوني يعني مثلا ممكن تلاقي واحد لبس جلبية جمئة او يعني ممكن تكون سودة او قربة من السودة وفوقها طائية سودة بقى راهب والعياذ بالله او قسيس ليه كده؟ هو سوء فهم للنصوص الشرعي او مجرد تقليد بلا فهم. واحد يقول لك إذا يستنكر أين يستنكر؟ لماذا يستنكر؟ لأن يا جماعة القضية ليست قضية فعل مجرد عن المناسبة وأنا قلت مراراً وتكراراً لابد أن نفهم النصوص بإيه؟ بمناسبتها ولابد أن ننظر إلى حال المخاطبين فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر قولاً فهل معنى ذلك؟ كل الناس تقص على أبي بكر رضي الله تعالى عنه زي أخواننا إياهم اللي اتكلموا في مسألة الإسباء وقالهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر إنك لست منهم أيوان أن أبو بكر ليس منهم بالقع ولا يتصور أبدا أن الصديق رضي الله تعالى عنه تدخله ذرة كبر ممكن ده؟ فيجي ايه كل ابناء زماننا على ايه على الصديق يقول لك لا ده المساله مساله اخويا طالما ما معملوش خويا لا يبقى ايه ليس فيه شيء لان نفس الله عليه وسلم قال لابو بكر كذا انت بتتكلم عن مين بتتكلم عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه مش عن اي حد اسال انت اي واحد النهارده انت ليه تطلت يابك يقول لك انا اتكسف اقصرها كده الناس هيقولوا عليا لابس كذا حتى <تصفيق> ما هو في ايه؟ الكذب ديت ما هي تساوي؟ بس لكن الصديق يقول ان أَحَدَ شِقَّيَّ يَرْتَخِي وَأَنَا أَتَعَاهَدُهُ يعني الأصل إنه مش طويل ده هو قصير في أصل صنعته ولكن الصديق كان نحق جداً فكان بينزل منه بالمعنى الدرجة اللي احنا بنقول عليه كده ما كانش له وصل يمسك الإيه؟ الإزار بتاعه، فكان بينزل ومع نزول هذا كل شوية ايه؟ يرفعه، يرفعه فكيف يقص على هذا؟ يبقى لابد نعرق مين اللي الخطاب خرج له ومين المخاطب ومناسبة الخطاب فأقول هنا اللي يناسب السفر الطويل والحرب والغبار والأتربة وهو الأكره نباس ايه؟ غامق هنقول غامق أما الأبيض فله مجاله ومكانه يبقى لا يخلط بين هذه وإيه وتلك ويقال ان نبس العمامة السوداء سنة يا عم سنة من ماشي تقول سنة يبقى في ايه؟ في الغزة. يبقى كده جزك الله خير وانت بتطبق النص كده. انما تقول لها السنة مطلقة. ويبقى انت داخل المسجد تصلي ولبس لي طاقية سودة. ليه؟ عشان نبس لقنا. والمسجد زي الميدان المعركة اهدى الخلط بقى في الفهم. وضح جماعة. ممكن واحد يقول لك لاي ما لبسها عشان تتحمل الواقسة ماشي. انه ما لبس زوجة ولا ام تغسله ولا حاجة ممكن نقول له ماشي. <تصفيق> ها؟ الامر مفتوح لك لأنه لا تقول ش سنة لا تقول ش سنة القطع بيكونها يا أخيًا قلت ما فيش القول القضية القطع بيكونها سنة البس اسوي ده مش مشكلة بس لا تقول ش سنة لا وإن كان طبعا من غير متقول هي بتتحسب سنة طالما شاف واحد بلاحية لابس حاجة أو عمل حاجة بقى كل اللي لابسه كل اللي بعمله إيه؟ سنة فطبعا هنا سواء قلت أو ما قلتش ما تلبسه <تصفيق> يبقى هنا يشوف يعني الملحظ اللي لحظه شيخ الإسلام التينية رحمه الله تعالى ان هنا التحنيك كان للإيه؟ كان للحاجة وليس لأن العمامة لا تكون عمامة إلا بالإيه؟ بالتحنيك حنك أو ما حنكش هي بإيه؟ عمامة اللي هو ما شد على الرأس على هيئة أكوار طبقة فوق طبقة. وقولهم إن غير الممكنة أو غير المحنكة غير المحنكة لا يشق نزعها يحتاج لقبوله أولا أن تكون مشقة النزع علة أن تكون مشقة النزع علة منصوص عليها أو في حقم المنصوص عليها لتصلح لتقصيص العام او تقييد المطلق وصحابة لما قالوا النفس السلام مسح قالوا مسح على ايه على العمام العمامة دي ممكن تكون واسعة يعني مش مشدودة اوي او تكون ايه مجدودة جدا فاللي مش مشدودة شد قوي هيشق نزعين وفي ناس كتير جدا بيكون مثلا لفيفها على كل نصوف يعني مثلا طيئة زي بتعقونة ديت ال الحق بتاعها قوي لو لف عليها شال على هيئه عمامه يبقى يشق ندعاه ولا ما شقش ندعاه ليس في اي مشق لانه بيشيلها ولبسها زي الطيه بالظبط وتقريبا كل اللي بلبسوا عمائم بيعملوها بهذا الايه بهذا الشكل ايه القضيه يعني دنيا في دقيقه مستحيل الزنا كلام اللي ذكرناه نبغ نقول ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدم. فهنا اللي قالوا بإن المسح على العمامة لا يكون إلا إذا كان نزعها شاقا نقول هذا القيد أو هذا الشرط علّة للمسح على العمامة إن كان علّة هنسلم بها لأننا نقول الحكم يضر مع علّته لكن العلة إما أن تكون منصوص عليها وإما أن تكون مستنبطة في حكم المنصوص عليه كأن يكون النص أشر إليها أو فهمت من النص أو نحو ذلك لكن لا يوجد في أي نص من النصوص عندنا إشارة إلى إيه؟ مسألة المشقة هذه كون بعض العلماء فهمهم من التحنيك في العمامة ان يصعب نزعها مع هذا التحنيك احنا قلنا قبل كده ان التحنيك ليس لمعنى في العمامة ولكن ايه لاجل الحاجة فقط وعليه فقد تكون العمامة محنكة او غير محنكة وذا كان اولاد المهاجرين والانصار كانوا يلبسون العمائم غير محنكة فهنقول اذا مع عدم وجود التحنيك يسهل نزعها وبالتالي كانوا ايضا يمسحون عليه فهنا بنقول إنما شقة النز لا هي إلا منصوص عليها ولا في حكم المنصوص عليها وبالتالي لا يلتفك إليها وإن قال بها بعض الإيه العلماء فالقول الراجح والله تعالى أعلم هنا إن لا يشترط ان تكون العمامة محنكة ولا يشق نزعه الظاهرة ده العمامة اللي تطلق على لسان العقل يعني غطاء الرأس لا يسمى في الأصل عمامة إلا إذا كان مجدوداً معايق الكلام في إن شاء الله وما دمنا قد رجحنا القول بعدم اشتراط التحنيك ومشقة النجع فهل يجوز المسح على القلونسوة وما في معناها طائية واللي يشبه الطائية ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يمسح عليها ومذهب ابن حزم رحمه الله تعالى يمسح عليها وهو رواية عن الإمام أحمد الذين قالوا لا يمسح قالوا الأصل وجوب مسح الرأس وعدل عنه في العمامة لورود النص بها والقلونسوة لا يشق نزعها ليمسح عليها وقد قال ابن المنذر ولا نعلم أحدا قال بالمسح على القلنسوة وقد روين عن أنس أنه مسح عليها واستدل القائلون بالجواز بما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أنه خرج من الخلاء فمسح على قلنسوته يبقى هنا لا رد رد لو كان الدين بالرأي فاصلا انه لا هذا لكن انا اتكلم الان هل هذا الرأي يسلم له؟ مش لعليه لمن يقول به قد يسلم لا ما تقولش لا يسلم عشان انا قلت لا يسلم قد يسلم له من جهه النظرة اللي احنا ذكرناه وقد ينازعه فيها احدا انا بقول ليه لان العقول متفوتة عشان كده التسليم للنص اسلم مليون مرة لان عقل وعقلك متفوتين طيب هننزل على عقل مين يبقى لابد من مرجع نرجع إليه وإلا لا يمكن أبداً أن نتفق ولا لا فهو الحاصل أنا يعني أردت أن أبين مسألة التسليم للنصوص لأن العقول وحدها لا تكفي للاجتماع حولها فإنما مش معنى ذلك ان أنا برد قول عليا رضي الله طالعاً حشل لا ولكن عقول ممكن أن ينازع هذا الرأي ويقول قائل لا ده ده أنسب إن هو يمسح فوق عشان كذا كذا كذا كذا نعم فقلنا فلما لم يرد هذا النص في الجبيرة اللي هو جزء منها بالمسح وكان مسحها بدل غسل العضوي وجب استيعابها كما يجد استيعاب العضوي بالغسل إذا كان صحيحا هذا ما يتعلق بأحكام المسح على الحائل سواء كان خفين أو لفافة أو جوربين أو عمامة او خمار او جبيرة او عصابة على جرح يعني كل ما يسمى حائل واحد يقول ليه ومسح مصالب للداخل وبعد كده الجهاز الجهاز ضرب يلعه يمسح لين ؟ ما يمشي ليه؟ يمشي العضو هنا العضو ثقف خلاص يعني رجله مبطوره اذا موضع العضو المطلوب غسله ثقف فيسقط فرضه ننساش انا شايفه يمشي ليه؟ يمشي على ايه؟ آه. هنا كده مثلا هنا كده من فوق ده في حاله ايه؟ في حاله الوضوء ولا في الغسل؟ اه في الوضوء الوضوء ليه؟ العضو اتقطع موضع الغسل المامور بيه فين؟ لحد الكعبين طب ده جزء مقطوع خلاص هو مثلا هو محبث و الجهاز و مثلا زهر بالمسجد هو عايز يتوضع الجهاز ده انت بتظن او ترى ان الجهاز ده يقوم مقام الرجل يعني هو ما لمسعش عليها شده انت سألك ايه من الفيلم سؤالك اول وقت لبس الجهاز الجهاز هو في لبسه وبعد كده عايز يتوضع الاصطلاة طيب اياه من ايبقى ولا حاكم ما لمسعش عليها فقط ليه لا. لما نكون العضو اللي مطلوب بس اتقطع فسقط فرده لا, لا انا اقولها لك بطريقة اخرى بلاش ان هو لبس جهاز على هيئة القدر عكاس بيمش عليه بيمسح نهاية العكاس هو العكاس زي الجهاز. ده وسيلة للتمكن من المسير وده وسيلة للتمكن من المسير ما تقدرش تقولين الجهاز هنا بيقوم مقام الرجل عشان اكسله انه هو مش رجل وليست فيه رجل واللي مفروض غسله ايه؟ الرجل مش الجهاز اللي بيقوم مقامها الا ان هي تكون الرجل موجوده وفيها مثلا عافى الله اياكم شلل مثلا او لحم ثاني الرجل موجوده فيه بيمشي على الجهاز خلاص يبقى سقط فرض يعني لأن الجميع عاش الضرورة فالأشفاء أي؟ ما المسح إيه؟ هي إيه الدرورة؟ إن هو مضطر إلى هذا المسح أو مضطر إلى هذا التيمم لفقد الماء او العجز عن استعمال فهو اسمه مسح ضرورة لهذا الباب إنت لعل اختلط عليك إن إحنا بقون رخصة ولا عايزينه؟ شكلها كده اختلط عليك انه رخصة ولا عزيم انما مسح ضرورة يعني هو مضطر إليه لأنه لا سبيل الى استعمال الماء فأصبح إيه؟ مضطر إلى استعمال بدله وهو التراب أو التيمب ففي فارغ بين نحن نقول مسح ضرورة ونقول ان المسح على الخفين رخصة ولا عزيم ده باب وده باب أخر فيه أي استفسارات حول هذا الباب فضل السلام يعرف عصودك بس نحن قلنا ان سقوط الجبيرة سواء اثناء الصلاة او خالج الصلاة على الراجح ليس حدثا يبطل الطهارة اللي قالوا بي انها تبطل الطهارة او سقوطها يبطل الطهارة اختلفنا هل يلزم ان يمسع عليها على الفور ولا ممكن يمسع عليها بعد ذلك على الطراقي اننا احنا رجحنا ان سقطت في الصلاه ترى سقطت خارج الصلاه مجرد السقوط ليس حدثا يفسد الوضوء كخلع الخفين توضى ومسح الكفين الخفين وخلعهم طهرت ما دامت قائما اتكلمنا في المساله دي قبل كده انتوا كده مسلمين بان هو سقوطها يبطل الوضوء يا اخي لا يمسح مكانها ولا يمسح غيره اذا كنا لا تطهر الطهاره لا يمسح مكانها ولا غيره لان هو الان يمسح مكانها امتى اما يحتاج يمسح بعد كده او يحتاج يتوضا بعد ذلك لصلاه او نحو ذلك نعم امم يبقى كده في مالك اللي بعمله ايه مالك اللي بعمله ايه مالك اللي بعمله انا قلت النساء كانوا يخرجنا بفيه اللفظ صحيح البخاري يسقينا العطشة ويضمدنا الجرحة انت عايز اتمنى كده؟ ازي اقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم مش عارف مين عملت له وزوت له والله العظيم كتير الله على السلطان ايه ده؟ ايه <تصفيق> <تصفيق> هم قالوا كده اخرجنا افعلنا كذا وكذا يا جماعه تحديدا وانت متصور ان في باز لا يحتاج الجنود فيه الى مثل هذا ولو مش محتاجين ده طب ليه اصلا امم لو ايه انت دخلت الصلاه هل يلزم أن تنوي القصر؟ النية لازمة لأصل الفعل لا ولوصفه النية لازمة لأصل الفعل لا لوصفه انت داخل تصلي دنيتك هتصلي قصر هتصلي تمام هتصلي جماعة هتصلي منفرد كل ده مديرش علاقة بالنية انت داخل تصلي بس إذا ده أصل الشيء أصل الصلح يبقى أنت تنوي أصل الصلح أما هتصلها على أي صفة ده لا يوجد أي علاقة بالمية كذلك نفس الكلام هنا انت عايز تتوضى هتتوضى ثلاث مرات في كل عضو ولا مرتين هتمسح ولا هتغسل لا يوجد أي علاقة بالمية أفهم كده ان المية مرتبطة بأصل الفعل لا بوصفه ها ف... واضحة ينوي ايه؟ ينوي ايه؟ انت توضح له؟ تقول إن دفع ضده الوضع عضل طيب ينوي ينوي توضح. ينوي يتوضع ينوي الوضوع أنا بقول ينوي الوضوع هيتوضع ازاي؟ مالوش دعض هيتوضعه بس هيمسح العض هيغسل عض مر أو مرتين هيمسح على حائل أو مش هيمسح مالوش داخل في النية أصلا النية مرتبطة بإنه عايز يتوضع إلا إذا كان سؤالك أنت الحج الوقت إحنا مش فهمينه هو يقصب قلب ده هو هو يقول طب استنى هه ساعه تستنى اصبر طيب وبعد ما ننتقل الموضوع هه واحدد بيقولوا ان ننتقل الموضوع فاني وهو ممكن هو لازم تقول كويس انا لو انا سامعك ان اعمل انت نفسك انت جاوب يمسح ولا يمسح انا وانا بسالك انا ربط يعني رجعت بسال عليه وانا بسام على تفاصيل فلو قال لي بس لا سألك ايه lawyers لم يكن هو يلسع عليهم لقد قالوا نفس الكلامين يا جماعة إذا اتكلمنا فى المسألة دي ونقشناها إذا لبس الخفين لا لشيء إلا ليسح عليهم ده الخلاف اللى بين العلماء مش إن هو لبس الخفين بنية المسح عليهم او مناوش لا ده الخلاف بين العلماء إذا لبس الخفين بنية المسح عليهم عشان يمسح عليهم هو دين كل يجوز وإن كان جمهور العلماء على أنه لو لبس الخفين لأجل هذا فقط، لا يجوز يبقى إذا الخلاف مش في اللي لبس ومنواش لا ده الخلاف اللي لبس بني وضحت؟ طيب طب رجل المساعدة تقرد الصراع وراع الماء رافي الله أنه خذ صراع كمير نظل الإجمال يوم فيه لن تجعل الإجمال يسلم عنه يسلم ايه يتسلم. هو وصفه ايه هو مسافر و المسافر صفة الصلب بالنسبانه ايه بصفت. بس مم. يعني انت دخلت النهاردة صلاة الظهر و لسانك صلاة العصر تعمل ايه ليه ده انت قلت نويت اصلي صلاة العصر بس ده نفس الكنه هو المعتد الوقتي ده وقت الظهر كنوا اخطأ بلساني او حصل صبق لسان وبدل ما يقول الظهر قال العصر ويستاهل لان هو المفروض ما يقولش اصلا ايه هنا بالمعتبر ايه؟ عمل القلب نفس الكلام هنا هو مسافر صلاة المسافر القصر الفرصة جات لحد عنده ان هو يكسر خلاص يكسر انت اول مرة حضر معنا مالذي نحن التكلمة في هذه المسألة المسافة التي يجوز الترخص فيه وبينا اختلاف العلماء فيها وقلنا انها في الحقيقة ليست محدودة بحد معين الا في بعض الاحاديث اصرحها رواية سهيل بن ابي صالح عن ابي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر او لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسافة بريد إلا ومعها محرم البريد تسعتاشر كيلو وامتين متر يعني حوالي عشرين كيلو دي المسافة اللي وردت حديث أنس رضي الله تعالى أيضاً فسيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر مسافة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ قسر الصلاة اختلفهم الشك حصل هنا من شعبة هل هي ثلاثة فراسخ ولا ثلاثة أميال فقلنا على أقصى تقدير هاي بقوا برضي حوالي عشرين كيلو نعم هل <سؤال> ورد من النبي صلى على بسما الجبيرة ها؟ دليل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني إيه دليل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما القول فلا صرف ورد داليل <سؤال> <سؤال> وهذا ذكرناه قبل ذلك و ان اسنبو ضعيف فلم نقول لا كصدت ورد ثابتا أما الورود فورد حديث جابر وورد حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم حديث ابن عباس وارد في الغسل ولكن ليس فيه إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه ثم يمسع عليه ده زيادة منكر محضرتش معنا الدرس اللي فات؟ طيب ماركو تعالى بن ولا ايه؟ هو ده ابو محمد بن حازم وانا سألت الشيخ زكريا والشيخ زاكي وقلنا ان كلام الشيخ بن علي رحمة الله هذا الكلام كان يصح إن الشيء يسقط إلى غير بدل إذا قطع العضو بالكلي لم يكن له وجود لكن إذا كان له وجود فلا يعرف في الشرع أن شيئا فرضه الله عز وجل يسقط عن المكلف إلى غير بدل وقال لنفس الكلام إن احنا قلنا ده نحن قلنا حديث جبر ضعيف بأه هنعمل بيه طلع حديث جبر من الموضوع ده حديث جبر فيه المسر إنما التيمم في حديث جابر ليه الغسل لأن ده كان أصابيته جنابه فيتيمم ليه الجناب نعم حضرت شوفنا القصف الجبيرة باللفافة بربل... بربل... بربل... بربل... الجبيرة مثل اللفافة إذا كانت الجبيرة على كسر واللفافة على جرح الفرق بينه هنا مثلا شكنا في المحاضر الفاتح قلت مثلا من الكافر ممكن جهتب له شاش برضه مع الخشرة ما هي بيل جبيرة ما هي بيل جبيرة جبريل نال جبس هديزي أخت دي تم كده شكنا مع الأخ بيسأل ان هو هل ثبت عن بيس وصد المكان فيه جبيرة هي اسمها جبيرة الجبيرة طريقتها ايه مش قضية جبيرة يعني شيء يشد دي العضو ليستمسك مرة ثانية اسمها جبيرة عشان كده الجبيره كانت عملت بجبس اتعملت باسمنت اتعملت بحديد هي جبيره ايوه يعني احنا مش معنى ان انا فتحت المجال الاسئله يبقى الناس تبدا تسال اي اسئله يعني